أحد الأزواج يقول زوجتي سيدة فاضلة إلا أن بها بعض العيوب الجسيمة وهي إفشاء أسرار حياتنا بصفة عامة والأسرار الزوجية بصفة خاصة للأقارب وللجيران وقد حذرتها أكثر من مرة فلم تقبل التحذير فهل تلاقي لها ليس فيه كرهة إفشاء السر له خطورته وبخاصة إذا كان في الأمور الهامة على المستوى العام كأسرار الدول والحكومات وعلى المستوى الخاص كأسرار الأسر والشركات والجماعات وإفشاء السر منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحقوق الغير في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وفي تاريخ الإسلام أحداث كان إفشاء السر فيها خطيرا من ذلك نقل حاطب ابن أبي بلتعه سر مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لغزو مكة ولم يعصمه من القتل إلا أنه قد شهد بدرا وكان قصده حسنا ونقل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حديثه إلى بعضهن كما قال تعالى وإذ سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ومن الأسرار التي لها حرمتها ما يحصل بين الزوج وزوجته في الخلوة الخاصة وقد أخرج أحمد بن حنبن عن أسماء بنت يزيد ابن السكن أنها كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال لعل رجلا يقول ما فعل بأهله ولعل امراه تخبر بما فعلت مع زوجها فارم القوم أي سكتوا فقالت يا رسول الله اي والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا فعلن، فقال صلى الله عليه وسلم ما معناه فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة، فكان منهما ما كان والناس ينظرون، وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه هذا في السر الخاص أما الأسرار الأخرى للبيوت فلا ينبغي إفشاؤها لغير من تهمهم مصلحه الأسرة من الأقارب بل إن البيوت الكريمة تحاول أن تخفي أسرارها حتى عن أقرب الناس إليها لأن السر إذا خرج أو غرى الصدر إلى جانب ما يترتب عليه من آثار ضارة أقلها الشماته عند معرفة العيوب التي يشكو منها احد الزوجين وكثير من الناس يتصيدون أخبار البيوت للإفساد وللنساء في مجالسهن الخاصة أحاديث متشعبة وخبر أم زرع بشأن النسوة التي تحدثنا عن أزواجهن معروف على أنه لا بأس بإفشاء بعض الأسرار عند الحاجة بقصد الإصلاح كما شكت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقتير زوجها أبي سفيان وذلك عند التقاضي أما الحديث لمن لا يرجى عنده إصلاح فممنوع ففي حديث مسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن كتم سره كان الخيار بيده وأنصح الزوج صاحب الشكوى أن يصبر على ما يبدو من زوجته إذا كان هناك رجاء في صلاحها فإن لم يكن رجاء فله أن يطلقها ولا حرمة في ذلك والله أعلم